نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدان أنشك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر أنشك ربي رحمة للعالمين أنت حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين